بوك تو تريسة اي اوسم ثمانية وثلاثون ثمانية وثلاثون بالتاكسي في التاكسي في التاكسي بمولم بو فيكايت من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. من فضلك اطلب لي تاكسي. كولكو كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف إلى محطة القطار؟ كولكو كم, كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف إلى المطار. رافو نابرد ملام. من فضلك على طول. من فضلك على طول. Of ديسنو desno من فضلك هنا إلى اليمين. من فضلك هنا إلى اليمين. Tamu na agolot na levo من فضلك هناك عند الزاويه إلى اليسار من فضلك هناك عند الزاويه إلى اليسار برزام انا مستعجل انا مستعجل ياس امام време معي وقت معي وقت بوموم возете بpopover من فضلك هدي السرعة من فضلك هدي السرعة زستانете اوفد مولم من فضلك توقف هنا من فضلك توقف هنا بوچيكيت مومنت في من فضلك انتظر لحظة. من فضلك. انتظر لحظة. ياس، بدناش كسفرات. أنا راجع فورا أنا راجع فوراً. من فضلك. أعطني من فضلك. أعطني فاتورة. من فضلك. أعطني فاتورة. <تصفيق> لا يوجد معي فكا ما معي فكا باكا اه دوبرو اوستطوكت اه زا واس تمام الباقي لك تمام الباقي لك وزته <تصفيق> مي نا اوها ادرسا اوصلني الى هذا العنوان أوصلني إلى هذا العنوان. وضعته في أوصلني إلى فندقي. أوصلني إلى فندقي. وضعته الشاطئ. أوصلني إلى الشاطئ.